خلاة <تصفيق> الخياة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 سَلَّنَا فِي قَرْيَةٍ مِنَ النَّبِيِّ إلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَعْسَةِ وَالْضَرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ أَبَا أَنَّ الْضَرَّاءَ وَالْسَرَّاءَ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً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 يمول او امن اهل القرى يئسهم بغسل ضحهم يلعبون اف مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر اولم يهدر الذين اولم يهدر الذين يرثون الارض من بعدها الا لو نشا أَوَلَمْ يَهْدِلِ الَّذِينَ يَلِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهَا أَلْ لَوْ نَشَاءُ أَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ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 قالوا يا موسى إما أن تنقي وإما أن نكون نحن المنقين قال ألقوا فلمَّ ألقوا سحروا أعين الناس واسترحبوهم واسترحبوهم وجاءوا بسحر عظيم الله الله سمع الله لمن حمده Allahumma aminn Allah.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإلهي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغنبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمَنتم به قبل أن آذن لكم إنها داء مكر مكرتموه في المدينة لتخرج منها أهلها لتخرج منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 ولقد أخذنا آل فرحون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه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 لا نؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بلغوه إذا هم ينكتون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها وافين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 الله اكبر سمع الله من حمدا और oh, वो oh.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 والذين كذبوا بآياتنا ولقاء آخرة حبقت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار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 قالوا لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ قُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِي هِمْ سَبِيلًا إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ضَالِيمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوُوا أَنَّهُمْ قَدْ ظَلُّوا قَالُوا قالوا لإن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ربنا أسفا قال بسما خلفتموني من بعدي قال بسما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الأذواق وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المهترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله الله اكبر سمع الله من حمدا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 وبن قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون وقد طعناه مثنى عشرة أسباط أمما وأوحينا إلى موسى لاستسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر أن يضرب بعصاك الحجر منه مثنى عشرة عينا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 وقولوا حِقَّةٌ وَدُخُرُ البابَ سُجُدًا نُعْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا وَيَرَى الَّذِينَ فِي لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَايِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ اللَّهُ كريم الحميدا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَأَسَكُمْ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسْؤُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ وبلونه بالحسنات والسيئات علهم يرجعون فخلف من بعدهم خلق ولد كتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيوفا وإيه أتهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميتاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 سمع الله لمن حميده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 ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يبطهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون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 وما خلق الله من شيء وَأَنَّ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَدْرُوهُمْ فِي طَيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا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 جميع الله لمن حمدا Allah